الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم قال آله وصحبه وسلم أما بعد فأحييكم أيها الكرام في المجلس الرابع عشر من مجالس مدارسة شذى العرف في فن الصرف للشيخ الخملوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى التقسيم الخامس للفعل فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين التقسيم الخامس للفعل من حيث التعدي واللزوم ينقسم الفعل إلى متعد ويسمى مجاوزا وإلى لازم ويسمى قاصرا الفعل المتعد وعلامته فالمتعدي عند الإطلاق ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه نحو حفظ محمد الدرس وعلامته أن تتصل به هاء تعود إلى غير المصدر نحو زيد ضربه عمر وأن يصاغ منه اسم مفعول تام أي غير مقتل تارمين بحرف جر أو ظرف نحو مضروب نعم. إذا لدينا التقسيم الآن لدينا التقسيم الخامس للفعل هو من حيث التعدي واللزوم هل هذا الفعل هو فعل متعد أم فعل لازم فالفعل كما هو ملاحظ وواضح أنه إما, متع... إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازما ينقسم الفعل إلى متعد ويسمى مجاوزا كما يسمى واقعا إذا فعل يسمى متعديا أو مجاوزا أو واقعا متعديا يتعدى حدود الفاعل إلى المفعول به يطلب مفعولا به مجاوزا يعني يتجاوز حدود الفاعل إلى المفعول به واقعا اي يقع على المفعول به اللازم إلى لازم ويسمى قاصرا ويسمى قاصرًا اللازم يسمى قاصرا ويسمى غير مجاوز ويسمى غير واقع قاصرا يعني يقتصر على الفاعل يقتصر على الفاعل يعني لقصور عمله على رفع الفاعل فقط فتكون الجملة تامة ويحصل السكوت عليها قام محمد مسند ومسند إليه فعل وفاعل قام محمد مسند إليه قام مسند إذا اللازم اللازم سمي قاسرا لقصور عمله على رفع الفاعل فقط وسمي غير واقع لانه لا يقع على المفعول به وسمي غير مجاوز لانه لا يتجاوز حدود الفاعل دخل الان في التفصيل الفعل المتعدي علامه الفعل المتعدي ما يؤلف الفعل المتعدي عند الإطلاق ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به كنا ذكرنا قبل قليل بأن الفعل المتعدي هو الذي يتجاوز حدود الفعل يطلب مفعولا به يطلب مفعولا به حفظ محمد الدرس قرأ خالد الموضوع كتب الطالب القصيدة وهذا كثير ومعروف لديكم جميعا علامته علامة الفعل المتعدي أن تتصل به ها هذه هاء ها المفعول به هاء المفعول به أكرمته قرأته طربته كتبته هذه هاء هاء المفعول به الضمير الهاء الذي يكون في محل نصف به إذا, إذا تصل بالفعل إذا بينما الفعل اللازم لا يمكن أن تتصل به هاء المفعول به لأنه لا تكون به لا تقول نامه لا تقول قامه إذا تقول قرأه شربه كتبه حفظه لأن هذا فعل متعدد إذن أن تتصل به هاء المفعول به تعود على غير المصدر هنا القيد تتنبه هنا لدينا قيد إن هذه الهاء هي هاء المفعول به تعود على المفعول به ولا ولا تعود على مصدر ولا تعود على المصدر إذا قلت الضرب ضربته زيدا الضرب ضربته زيدا لا تعود على ماذا تعود على الضرب تعود على الضرب يعني ضربت الضرب زيدا ضربت زيدا الضربه اذا الهاء ليست مفعول به قد تكون مفعولا مطلقا قد تكون مفعولا مطلقا تبعنا في, في قوله تعالى فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين لاحظوا لا اعذبه احدا من العالمين الايه تقول فاني اعذبه اعذبه عذابا لا اعذبه يعني لا أعذب تعذيبا احدا من العالمين تعذيبا فالهاء تعود للعذاب الهاء الثانفي لا أعذبه الهاء الأولى فاني أعذبه تعود على المفعول به الهاء الثانية لا أعذبه تعود على المصدر وليست على المفول به فالهاء للعذاب لذلك الراجح فيها أن تكون في محل نصب مفول مطلق وأجازه أن تكون في محل نصب مفعول به على الثاعة يعني من باب الاتساع وهناك أيضا أوجه أخرى في توجيه الهاء الضمير في هذه الآية يمكنكم الرجوع يمكنكم الرجوع إليها في كتابنا التفصيل في إعراب آيات التنزيل إذا الآن الهاء المصدر غير هاء المفعول به غير الهاء المفعول به هذه المصدر قد تتصل بالفعل المتعدي وقد تتصل بالفعل قد تتصل وتتصل اللازم ايضا قد تتصل ايضا بالفعل اللازم لاحظوا قول لمجنون لي ليلى يقول وكم قائل قد قال تب فعصيته وتلك لعمري توبه لا اتوبها توبة لا أتوبها يعني لا أتوب توبة وأتوب هذا فعل لازم اتوب إلى الله سبحانه وتعالى هذا فعل لازم فاتصلت هاء المصدر بالفعل اللازم يجب أن نتنبه إلى ذلك اذا علامة الفعل المتعدي أن يقبل اتصاله بهاء المفعول به بشرط لا تكون عائدة على مصدر تكون عائدة على غير مصدر تهينا من هذا العلامة الثانية أن يصاغ منه اسم مفعول تام اسم المفعول كما تعلمون يصاغ من الفعل المبني للمفعول أو كما يقولون من الفعل المبني للمجهول أي الفعل الذي يبنى لما لم يسمى فاعله ما معنى تام تام يعني عندما تقول ضرب زيد فهو مضروب كلمة مضروب هل احتاجت لحرف جار بعدها او احتاجت لظرف لم تحتاج فهو إذن اسم مفعول تام لا يحتاج لجار ومجرور بعده او لظرف فهذا يسمى اسم مفعول تام قرئ الدرس فهو مقرو مقرؤ واضحة انا اسم مفعول ولا يحتاج لحرف جر أو لظرف لكن لو قلت مثلا ذهبت إلى المدينة فهي مذهوب هل اكتفى الكلام لا مذهوب إليها يجب أن أقول يجب أن أقول مذهوب إليها يجب أن أقول مذهوب إليها جلس على الكرسي فهو مجلوس عليه يجب أن تكمل الجمله بجار ومجور بظرف مجلوس عليه إذا هذا اذا ملاحظه مهمه اسم المفعول من الفعل المتعدي لا يحتاج له لحرف جر او لجار ومجور بعده أو لظرف اسم المفعول المأخوذ من الفعل اللازم يحتاج لجار ومجور بعده أو لظرف سافرت إلى دمشق مثلا فدمشق مسافر اسكت فمسافر إليها مسافر إليها لأن سافر فعل لازم إذا اذا هنا في فائده يجب أن نتنبه إليها الآن علامة إثن الفعل المتعدي قبول هاء المفعول به وليست هاء المصدر وأن يشتق منه أو يصاغ أن يصاغ من فعله المبني للمفعول أي المبني المجهول أن يصاغ اسم مفعول تام غير محتاج لجار المجهور أو ظرف ندخل الآن في أقسام متعدد. تفضل أقسام المتعدي وهو على ثلاثة أقسام ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو كثير نحو حافظ محمد الدرس وفهم المسألة وما يتعدى إلى مفعولين إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر وهو ظن وأخواتها وإما لا وهو أعطى وأخواتها وما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو باب أعلم وأرى رقف okay. نعم اذا الفعل المتعدي معروف هذا حتى في كتب النحو، إما أن يكون متعددا لمفهول واحد وهذا أكثر الأفعال في اللغة العربية كثير جدا حفظ محمد الدرس قرأ محمد القصيدة حفظ الطالب القرآن فهم الطالب المسألة وهذا كثير في اللغة العربية من الأفعال ما يتعد إلى مفعولين إما أن يكون أصل هذين المفعولين المبتدا والخبر وإما أن لا يكون أصل هذين المفعولين المبتدأ والخبر هناك أفعال تتعدى لمفعولين أصلهما المبتدا والخبر وهي أفعال الظن والرجحان والعلم واليقين افعال الظن والرجحان والعلم واليقين ظن وقت ظن حسب قال درى وجد الفا علم رأى العلم واليقين رأى علم وجد الإله وهذا من ندرسهم في كتبي النحو هناك أيضا أفعال تتعدى لمفعولين ليس أصلهم المبتدى والخبر أفعال المنح والعطاء ويقول بعضهم المنع أيضا المنح والعطاء أعطى منحا كسا إلى أخت تتعدى لمفهومين ليس أصلهما المبتدى والخبر أعط الغني الفقيرة درهما إذا قلت الغني الفقير درهما دم نقول أو دم الثاني هل يجوز أن تكون مبتدى وخبر لا يجوز إذا لفعل المتعذّى لمفهومين إما أن تتعدى لمفهومين أصلهما المبتدى والخبر وهي أفعال الظن والرجحان والعلم واليقين وإما الأفعال المنع والمنح والعطاء التي تتعدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر وهذا يدرس بالتفصيل في علم النحو ومن الافعال المتعدية ما يتعدى إلى ثلاثه مفعول مثل المفعول الاول مفعول ثاني مفعول ثالث وهي باب اعلم وارى مثل انبا نبا اخبر خبر عالم ارى مثلا انبئتك انبأتك الكتاب موجودا انبأتك فاعل الكتاب المفعول الثاني موجودا المفعول الثالث وهكذا كما ايضا يدرس هذا في علم النحو انتهى الان من الفعل المتعدي بعلاماته وانواعه واقسامه ينتقل الان الى الفعل اللازم تفضل واللازم ما لم يجاوز الفاعل إلى المفعول به كقعد محمد وخرج علي وأسباب تعد الفعل اللازم أصالة ثمانية إذا أول وقف عند عاد مرة ثانية إلى الفعل اللازم قال هو ما لم يجاوز الفاعل إذا إنها غير مجاوز يعني لا يطقو مفعولا به تهينا من هذه المسألة اللازم هو لم يذكر الشيخ هنا أن هناك أوزان يعني اللازم يعرف إما بالصيغة بالوزن وإما يعرف بالمعنى وإما يعرف بالمعنى بالمعنى ممكن يدل على لون مثلا يدل على عيب مثلا يدل على سجية على،, على طبع على نظافة وما إلى ذلك مما يدرس بالتفصيل في المطولات أيضا يعرف بالصيغة يعني بالوزن فهناك أوزان كما مر معنا سابقا أنها لا تأتي إلا لازمه يعني فعل وزن فعل كرمة حسنة ضرفة قبوحة هذه وزن فعل دائما هذه الافعال تأتي لازمه وزن فعل انكسر انفتح انعدم انطلق هذه كلها أيضا تكون لازمة وزن فعل وزن فعلة فعلة زورة أحمرة هذه كلها ايضا افعال لازمه افعل افال بياب ازوار وهكذا افعلت وما ان ما ان مثلا اشناز ايضا هذا هذه الصيغه وهذا الوزن ايضا من الافعال اللازمه افعل ل رنجم ما اجتمع اخرنجم ايضا هذا فعل لازم إذن هناك اوزان للفعل اللازم مذكور بها فعلى انفعل افعل افعال افعل افعلل ما ان للا افعل للا وفعل, أو وفعل أو ارتعدة، ارتعدة، ارتعدة، افعو اف او اف وعلى ارتعد ارتعد افعو وعل اف وعل اف وعل, اف وعل،, اف وعل،, اف وعل، مثل ارتعد وهكذا ويعرف ايضا بالحيث المعنى يدل على سجية كما ذكرته او على طبع معين او على عيب معين او على دنس معين او على مظافة او ما الى ذلك وهذا يدرس في المطولات ايضا لا نريد ان كيف انقل الفعل اللازم الى فعل متعد اسباب تعدي الفعل اللازم اصالة يعني كيف ينقل الفعل اللازم الى فعل متعد تفضل الاول اسباب تعدي الفعل اللازم اصالة ثمانية الأول الهمزة كأكرم زيد عمرا الثاني التضعيف كفرخت زيدا الثالث الهمزة, الهمزة هذه زيادة الهمزة قبل الفعل الثلاثي كن هذه همزة نسميها همزة التعدي أو همزة النقل تعدي يعني نقلة الفعل اللازم إلى فعل متعد إلى فعل متع ذهب اذهب جلس اجلس عظم اعظم وهكذا ايضا اكرم كرم أكرم وهكذا ثم التضعيف ايضا التضعيف ايضا هنا ايضا للتعديه او النقل يعني فعل تشارك افعل كما مر معنا, معنا سابقا في معاني زيادة في معاني الزياده ان فعل تشارك افعل في أنها تدل على التعديه والنقل العظمة عظمة لازم عظم اصبح متعديا سار لازم سير اصبح متعديا زكى لازم زكى اصبح متعديا وهكذا نعم اذا بالهمزه في اول الفعل الثلاثي بالتضعيف فرخة، فرخة، وهكذا. الثالث ال الطريقة نعم. الثالث زيادة ألف المفاعلتي نحو جالس زيد العلماء وقد تقدم إذا في المشاركة. نعم. مر معنا أن وزن فاعلًا زيادة ألف هذه. بابها أنها تفيد المفاعل المشاركة بين اثنين وأكثر. المشاركة بين اثنين وأكثر. مر معنا هذا في معاني الزيادة أيضا. هلا جلس فعل لازم جلس خالد انتهى الجمله تامه جلس خالد يطلب مفعولا به لمن جلس هذه هذا الوزن يحتاج الى اثنين فيه مفاعله جلس زيد العلماء قدم هذا, هذا لازم طيب مثلا لنفترض كرم كارم سارا ساير اذا هذا مر معنا ايضا في في معاني الزياده طيب الرابع زياده حرف الجر الرابع زياده حرف الجر نحو ذهبت بعلي بعالين بعلي بعلي بعلي ذهبت بعلي ذهبت بعلي اسم علم طيب ذهبت هذه الباء بسموها باء النكل يسموها باء النقل مرت معنا على ما أذكر في المغني باء النقل ذهب الله بنورهم أي أذهب الله نورهم ذهب الله بنورهم أي أذهب الله نورهم إذا لاحظوا الفعل ذهب فعل لازم تعد بالباء فسميت هذه الباء باء النقل نعم الخامس نعم الخامس زيادة الهمزة والسين نحو استخرج زيد المال استخرج زيد بعد هذا مربع لأن هذه الزيادة فيها طلب وهو طلب مجازي وهو طلب مجازي كما أيضا مر معنا في معاني الزيادة يعني بذل الجهد لإخراج شيء ما فأولا استخرج زيد المال خرج زيد هذا لازم عندما زادت الالف والسين والتاء التي تفيد الطلب أيضا المجازي أيضا خولت الفعل من لازم إلى متعدي فتح قبح استقبح قبح فعل لازم استقبح استقبحت السلوك السيئ أصبح متعديا اما فتح فهي فعل متعد اصلا طعم او طعم نقول استطعم يعني طالب طعاما فأصبح أيضا متعدية نعم حسنا استحسنا حسنا فعل لازم استحسنا استحسنت هذا الكتاب استحسنت هذه المقالة استحسنت هذه الفكرة اذا أصبح متعدية نعم السادس من أيضا أساليب نقل المل اللازم إلى التضمين السادس التضمين النحوي وهو أن تشرب كلمة شربة أن تشرب أن, أن تش أن تشرب ولا أن تشرب أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدّ أن تشرب نعم وهو أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدّية لتتعدّ تعدّ تعديتها نحو ولا تعزم ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ضمن تعزم معنى تنو فعدي تعديته نعم الآن التضمين النحوي هو إذا أن تشرب كلمة على البناء للمفعول صحيح وهو أن تشرب أنت كلمة لازمة معنى كلمة متعديا صحيح إذن أن تشرب كلمة ابن هشام في المغني يقول أن التضمين هو إشراب لفظ معنى لفظ إشراب لفظ معنى لفظ فيعطى حكمه وفائدته أن تؤدي كلمة معنى كلمتين يعني كلمة التي مع معنى الكلمة الأخرى أصبح تؤدي معنى الكلمتين المعنى الأصلي والمعنى الذي أشربته إذن هنا هذا نوع من أنواع أيضا النقل اللازم إلى متعدي لأنه فعل لازم أشربته ضمنته معنى فعل متعدي فأصبح متعديا فأصبح متعدد وستشهد على ذلك ولا تعزم عقدة نتاق حتى يبلغ الكتاب اجله تعزم العزم عزم الأمر أم عزم على الأمر أقول عزم على الأمر فإذا عزم فعل لازم أقول عقده؟ فلا تعزم عقده، عقدة ضمن فعل تعزم معنى ولا تنو أو ولا تباشر تائز أو ولا توجب إذا ضمن الفعل تعزم الذي هو فعل لازم معنى فعل متعدد فأخذ مفعولا به وهذا على من باب التضمين من قال بذلك قال أن العقدة أصبح مفعولا به على التوسع طيب ومن قال ولا تعزم على عقدة النكاة أبقى تعزم على بابها فقالوا عقدة هذا منصوب على نزع الخافض على نزع الخافض طيب مثل رحبتكم الدار رحبتكم الدار لاحظوا بمعنى وسعتكم الدار ضمن معنى رحبتكم معنى وسعتكم فتعدى الى مفعول به وهذا التضمين كما يعني تعلمون جميعا هو مذهب بصري مذهب بصري تضمن الكلمه معنى كلمة اخرى تشرب معنى كلمة أخرى فإما أن تنتقل من اللازم إلى التعدي أو أن تكون متعدية بحرف جر وأن تتعدى بحرف جر آخر وهذا مر معنى كثيرا في المغني السابع السابع السابع حذف حرف الجر توسعا تقوله تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام نعم اا عفوا قبل عفوا الان السابع من طرائق نقل اللازم الى المتعدي وحذف حرف الجر توسعا يعني فعل متعدي بحرف جر وتحذف هذا حرف الجر تقول مررت بزيد مرة هذا فعل لازم متعدي بحرف الجر با؟ طيب تقول مررت زيدا مررت زيدا انت حذفت حرف الجر فجعلت جعلت الفعل متعديا بحذف حرف الجر طيب الشاهد تمرون الديار ولا تمرون اي تمرون بالديار تمرون بالديار فحذف حرف الجر إذا على مبدأ التاء على على فكره تمرون الديار على حذف حرف الجر نقول هذا منصوب على نزع الخافض نقول منصوب على نزع الخافض والحقيقه ان هذا قاصر على السماع، لذلك يقولون بأنه لا يجوز في ساعة الكلام إلا إذا كان ضرورة، يعني النصب على نزل خافض هو سماعي، إلا إذا كان مع أن وأن، يعني مع المصدر مع مصدر مؤول، فهو قياسي، فهو قياسي المصدر النصب على نزع القافض إما أن يكون بنزع يعني بحذف حرف الجر مع المفرد أو بيكون مع المصدر مصدر مؤول فمع الاسم المفرد هذا سماعي مع المصدر المؤول هو قياسي طبعنا لذلك يقولون بأنه يعني حذف حرف الجر وبعده اسم اسم اسم اسم ظاهر هذا قاصر على السماء ولا يجوز في سعه الكلام إلا إذا يعني كان ضرورة شعرية مثل هنا تمرون الديار ولم تعوجوا أو كان إذا كان مصدرا مؤولا فهو يقاص لذلك قال ويطرد حذفه لاحظوا اولا لاحظوا السابع حذف حرف الجري توسعا اذن هذا بيان باب التوسع في الكلام وهو سماعي ليس قياسيا لكن ويطرد حذفه يطرد ان يقاس عليه يقاس عليه ما متى؟ مع أن وأن أن وأن يعني تشكل كل منهما مع ما بعدها مصدرا مؤولا مصدرا مؤولا فيقاس حين ذاك تفضل ويطرد حذفه مع أن ويطرد مع ان وان نحو وان قول انا حرف ناسخ وأن حرف مصدر ونصب نعم نحو قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو وقوله تعالى او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم شهد الله انه يعني بانه قال أنه لا إله, إلا هو لا إله إلا أنه أن حرف مشبه بالفعل وهو حرف ناسخ ويشكل اسمه وخبره مصدرا مؤولا المصدر المؤول هذا في محل نصب بنزع الخافض التقدير شهد الله بأنه أو في محل جر على تقدير حرف الجر على الخلاف الذي ذكرناه كثيرا بين سيبوايه شيء وشيفيه الخلي وقوله وإيضا في مثل قوله تعالى وعجبتم أن جاءكم يعني بأن جاءكم أن حرف مصدر ونصب وأتى بعده فعل ماض أن جاءكم فينسبك منه ومما بعده مصدر مؤول هذا المصدر المؤول في محل نصب على نزل خافض أي وعجبتم بأن جاءكم أو عجبتم بان جاء أو في محل جر بحرف جر مقدر على الخلاف المشهور بين الشيخ وتلميذه بين الخليل نعم. انتهينا الآن من هذا السابع الثامن الطريقة الثامنة من طرائق نقل الفعل اللازم إلى فعل متعدد نعم. الثامن تحويل اللازم إلى باب نصرة لقصد المغالبة نحو قاعدته فقعدته، فأنا أقعده كما تقدم والحق أن تهديئة الفئرية يعني إحنا الباب باب نصر أفهم أفهم محمد باب نصر ينصر فعلى يفعل باب نصر ينصر هو الباب الأول نصر ينصر فتخ ضمن عندما أخذنا أوزان الثلاثي المجرد نصر ينصر فهو الباب الأول هذا الباب إذا نقلت إلى باب المغالبة إلى باب المغالبة لاحظوا تحويل اللازم إذا كان فعلا لازما على وزن فعل يفعل يصبح فعلا متعديا إذا وجعلته بباب باب المغالبة يعني على وزن فاعل على وزن فاعل لأن قعد يقعد قعد يقعد فعل لازم حوله الى المغالبه الى فاعل قعدته قعدته اصبح متعديا اصبح متعديا فصقعدته فقعدته فانا أقعده تلاحظ قعدته الان هذه فيها مغالبة وفيها قد يكون فيها مشاركه ان فقعدته قعدته ففيها مغ... يعني بمعنى هو غلبه في القاعدة فانا اقعده يعني انا مسيطر عليه في القاعدة انا ايضا سابقه في القاعدة كده طيب مثلا ده خلال تاخر او اخرى أخ... تاخر يتاخر تاخر يتاخر تاخر يتأخر. فاقول اخرته اخرته تبهت؟ اذن هذا مثل سبق يسبق سبق يسبق سبق يسبق هلا سبق فعله المتعدد فعله المتعدد ايضا في عندما تنقله تقول سابقته سابقته وهكذا نعم اذن الفعل اللازم يمكن ان يصبح متعديا اذا زيدت في اوله همزه النقل او ضعفت عين الكلمة أو زيادة ألف المفاعله أو زيادة حرف الجر التي هو, هو اللي هي باء النقل كما يسمونها أو زيد الألف والسين والتاء في أوله أو ضمن معنى فعل متعدد أو خذف حرف الجر بعده من باب التوسع أو كان بعده مصدر مؤول خذف حرف الجر قبله أو حول باب نصر ينصر الى باب المفاعله والمغالبه الآن يعطينا يعطينا ايضا معلومه يعطينا قاعده يعطينا قاعدة والحق تفضل والحق ان تعديه الفعل سماعيه فما سمعت تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره وما لم تسمع تعديته لا يجوز أن يعدى بهذه الأسباب وبعضهم يعني تعديث زيادة الفعل عفوا سبحانه والحق أن تعديث الفعل سماعية يعني الآن عندما نزيد همزة أو تضعيف أو إلى آخره هذا مسموع ما يطبق على جميع الأفعال قد لا يطبق على جميع الأفعال سبعتم؟ يعني ظرفة الآن ظرفة <تصفيق> ظرفة. تقول أظرفة لا تقول أظرفة. تبعنا. لذلك يقول والحق أن التعذية الفعل سماعي فما سمع تعديته بحرف لا يجوز تعديته به يعني كما هو مسمى عذية بالهمزة إذا هو معد بالهمزة. معد بالتضعيف إذا هو معد بالتضعيف معد بالألف المفاعلة اذا هو معد بالألف المفاعلة وهكذا. وما لم تسمع تعديته لا يجوز أن يعد لا يعده بهذه الاسباب إذا ليست هذه الطريقة كلها تنطبق على كل فعل من الأفعال. كل فعل يمكن أن يعد بطريقه قد تختلف عن الفعل الآخر. مثل ما قلنا ظروف لا يمكن يعد بالهمزة. كما هنا نعم. وبعضهم تفضل الآن هي إزالة القاعدة الأولى، القاعدة وبعضهم نعم وبعضهم جعل زيادة الهمزة في الثلاث في الثلاثي اللازم لقصد تعديته قياسا متاردا كما تقدم اذا اعطانا القاعده العامه استثنى منها لان بعضهم قال بعض النحويين قالوا بان زياده همزه النقل او التعدي على الفعل الثلاثي على اول الفعل الثلاثي هذا قياسي مطرد يعني ممكن نزيد الهمزه على كل فعل بس لاحظنا ان فعل لا تكون اضرف اذا هو على الغالب الاعظم والله اعلم الآن من نقل اللازم إلى متعدي لآن طيب لدي لزوم الفعل المتعدي واسباب لزوم الفعل المتعدي كيف يصبح المتعدي لازما كيف يصير الفعل المتعدي لازما تفضل وأسباب لزوم الفعل المتعدي أصالة خمسة الأول تضمين وهو أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة لتصير مثلها تقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره ظمنا يخالف معنى يخرجوا فصار لازما مثله, مثله إذن, إذن عندنا لدي المتعد الآن كيف يصبح لازما متى يصبح لازما قال بالتضمين عكس التضمين السابق هناك أشربنا الفعل اللازم معنى فعل متعدي هنا لدينا فعل متعدي أشربناه معنى فعل لازم كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره لا يوجد gens يخالفون قال يخالفون هنا بمعنى يخرجون عن أمره يخرجون يخرجوا هذا فعل لازم إذا يخالفون لم يحتج لمفعول به فكأنه فعل لازم لأنه ضمن معنى فعل لازم وهو يخرج ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنهم ضمن تعد معنى تنبو أو تقتحم ولا تعد عيناك عنهم طبعنا فإذا التضمين هنا جعل الفعل المتعدي لازما نا. الثاني تحويل الفعل المتعدي نعم الثاني تحويل الفعل المتعدي إلى فعل بضم العين لقصد التعجب والمبالغة نحو ظارب زيد أي ما أضربه إذن الطريقة الثانية لجعل الفعل المتعدي فعلا لازم أنا حولت الفعل المتعدي إلى صيغة فعل يفعله إلى صيغه فعل لا يفعل مر معنى هذا سابقا فعو لا يفعل هذا فعل لازم صيغه للافعال اللازمه ظرف يظرف وقبوح يقبوح وحسن يحسن وهكذا إذا اذا تحولت الى فعو لا يفعل بقصد ماذا بهدف للتعجب والمبالغه لأن هو ضرب زيد عمرا هذا فعل متعدي إذا قلت ضرب عفوا عفوا ضرب ضرب زيد ضرب زيد فعل ضرب زيد اي ما اضربه ضرب زيد يعني تتعجب من قوته في الضرب تتعجب من قوته في الضرب تقول مثلا فهما محمد فهما محمد وتضع اشاره التعجب اي ما افهمه يعني انا من فهمه تبهتم اذا نقل الفعل المتعدي الى صيغه فعلا يفعل فيصبح لازما بقصد المبالغة والتعجب والثالث تفضل ثالث صيرورته مطاوعا صير مطاوعا كتسرته فانكسر كما تقدم يعني الآن صيرورته يعني الفعل بربعنا المطاوع الفعل إذا كان متعديا كسرت زجاجة مثلا هذا فعل متعد طيب كسرته فانكسر انكسر فعل المطاوع كسرته فانكسر فعل المطاوع أصبح لازما اصبح لازما ومن الافعال اللازمه المطاوع كثيرا ما يكون لازما اقول مثلا ااا دخرجته دخرجته هذا متعدد فتدخرج دخرجت الكره فتدخرجت الكره الكرة كان الفعل متعديا صار لازما جمعته فاجتمع جمعته فاجتمع جمعت الكتب متعدد فاجتمعت الكتب أصبح لازما أصبح لازما اذا جعل الفعل المتعدد مطاوعا يجعله لازما في بعض الصور نعم. الرابع الرابع ضعف العامل بتأخيره كقوله تعالى إن كنتم للرؤية تعبرون إن كنتم للرؤية تعبرون الفعل تعبرون تعبرون يعني تفسرون الرؤية تعبرون الرؤية فهو فعل أصل فعل متعدد لكن هنا تعبرون للرؤية أتت متقدم تعبرون أتى متأخر تأخر العامل الفعل يجعله ضعيفا الفعل عامل قوي إذا تأخر عن معموله يصبح عاملا ضعيفا إذا تأخر الفعل عن معموله يعني الفعل عن المفعول به وعن الفاعل، عن المفعول به يصبح عاملا ضعيفا إذا يحضرون إن كنتم للرؤية تعبرون فكأنه فعل لازم وأيضا يمكن الفعل يكون ايضا أو العامل, العامل يكون ضعيفا إذا كان فرعا في العمل فرعا في العمل؟ يعني كان مشتقا أو مصدرا اسم الفاعل يعمل عمل فعله صحيح والاسم المفعول يعمل عمل فعله صحيح يطوبنا الفاعل المصدر يعمل عمل فيه بشروط نعم لكن هذا العامل ضعيف غير قوة الفعل ذلك لاحظوا في قوله تعالى مثلا فعال لما يريد فعال لما يريد دخلت لام التقويه دخلت لام التقويه فعال صيغه مبالغه صيغه وهي منونه فهي عامله لكنها عامل ضعيف مصدقا لما بين يديه مصدقا صف فاعل مصدقا ومنون اذا هو عامل لكن عامل ضعيف مصدقا لما بين يديه فدخلت لام التقويه اذا كان الفعل هنا الذي يتأخر عن عن معموله عن مفعوله يصبح عاملا ضعيفا فكانه فعل لازم هو طبعا هو لم يتطرق الى لم يتطرق إلى اسم الفاعل واسم المفعول لانه لا علاقه له لانه يتحدث عن الفعل اللازم والفعل المتعدي انا اضفت اضافه من عندي هذا استطراد الخامس الضرورة الخامس الضرورة كقوله تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام أي تسقيه ريقا باردا آه تسقي, الض... هي تسقي فعل متعدل هو فعل متعدل لمفعولين تسقي فعل متعد لمفعولين هنا أخذ مفعولا به واحد تسقي الضجيع وهذا البيت مر معنا في المغني أيضا وذكرنا حين ذاك بأن الباء هنا قد تكون زائدة وقد تكون للاستعانه وقد تكون للاستعانه فهنا أورده الشيخ على أن الضرورة الشعرية هنا أن الضرورة الشعرية جعلت الفعل المتعدي لمفعولين متعديا لمفعول واحد وليس ولم يعني لم تجعله لازما انما جعلت المتعدي لمفعولين متعديا لمفعول واحد الضجعة على أن الباء هنا للاستعانه أما إذا كانت زائده تسقي ضعيعه داردا بسانا فيكون متعديا لمفعولين هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته